فَلَمَّا ذَذهبَبُ بِهِ وَأَجَمَعُ أَي يَجَعَلُهُ فِي وَيَابَةٍ جُبَّ وَأَو حَيمَا إلَيْهِ لَثُنَذِّْأََّهُم بِأَمْرِهِم هََا وَهُمْ لَا يَشْحُر وَجَ شَاءَ أَنْ يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فطبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأثروه بضاعة وَلَّهُ عَلمُ بِمَا يَعْمَلُ وَشَرَهُ بِكَمَنٍ دَغْْتٍ دَراهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِي وَقَالَ الذي شْتَرَهُ مِن مِ الصْرَالِم كْرِم مَسو أَكْرمِ مَسْواه, مسواه عَسَ أَ فَعَنَ أَونَ التَّخِذَهُ وَلَدَا وَكَذَالِكَ مَكنا ليوسُفَ فِي الأبض وَلِن وَعَِّمَهُ مِن تَأوِي